بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشقات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الوادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافره فإذا كنا عظاما نخرة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 اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى ان تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه العاية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الاعلى فأخذه الله لكالى الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا ام السماء فلاها رفع سمكا فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما